فعصافر نعول الرسول فأخذناه أخذوا وبيلا فكيف تتقول إن كفرتم يوم يجعل الولد نشبا السماء أم فطر به كان وعده مفعولا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 وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم اجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم